إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخبا وبيلا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 فَمَن شَاءَ اسْتَقَضَى إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ما ذكر الله سبحانه في أول السورة وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها المزمل ما أمره بقيام الليل لأن الذي يدعو إلى الله لا أود أن يعمل بما يقول وما يدعو الناس إليه ولأجل أن يستعين بعبادة الله وطاعته على أداء مهمته ثم بعد ذلك وجه الخطاب إلى الأمة إلى أمة هذا الرسول وهم جميع الخلق من عرب وعجم وكتابيين وأميين وإنس وجن كل الأمة مأمورة باتباع هذا آل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس فخاطب الله الأمة فقال سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أمر بتبليغه للناس رسولا يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي ناداه في أول السورة باسم المزمل شاهدا عليكم رسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة بأعمالها يوم القيامة لأن لا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فهو يشهد عليهم إذا جحدوا وقالوا ما جاءنا بشير ولا نذير يشهد عليهم هذا الرسول ان الله أرسله إليهم وأنه بلغهم وليس لهم عذر كما قال سبحانه وتعالى ويكون الرسول شهيدا عليكم كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على هؤلاء عن هذه الأمة وكل رسول يشهد على أمته يوم القيامة أنه بلغها وهذا الرسول يشهد على أمته أنه بلغها فليس لهم حذر لان يقولوا ما ما عرفنا نحن نجهل نحن جهال نعذر بالجهل ليس بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم جهل بل هو العلم فيجب تعلم ما جاء به هذا الرسول للعمل به بلغتهم الدعوه قامت عليهم الحجة بالرسول وبالقرآن ليس لهم حجة يوم القيامة انا ارسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا إلى فرعون ملك مصر الذي ادعى الربوبيه قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري أرسل الله إليه موسى عليه السلام موسى بن عمران كليم الله لم يتركه لألا يقول يوم القيامة ما بلغني شيء أرسل إليه موسى عليه السلام يدعوه إلى الله عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول عصى فرعون موسى عليه السلام كما ذكر الله جل وعلا في القران من انكار فرعون لرساله موسى عليه السلام واتهامه اياه بالسحر غير ذلك فعصى فرعون الرسول احذروا انتم ان تعصوا رسولكم احذروا ايها الامه المحمديه أن تعصوا رسولكم كما عصى فرعون رسوله فماذا كانت عاقبة فرعون أخذناه بالعقوبة أخذا أخذناه بالعقوبة وبيلا أي شديدا وذلك باغراقه وقومه في البحر عن آخرهم أغرقه الله هو وقومه في البحر فماتوا عن آخرهم عقوبة له فاحذري أيتها الأمة المحمدية ان عصيتم هذا الرسول أن يحل بكم مثل ما حل بفرعون ولماذا اختار الله موسى في هذه الآية مع أن هناك رسل غير موسى أيضا لأن, لأن رسالة محمد تشبه رسالة موسى وما قيل لموسى قيل مثله في محمد صلى الله عليه وسلم وموسى هو اول هو اول انبياء بني اسرائيل فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فاحذروا يا أمة محمد ان يحل بكم من العقوبه مثل ما حل بفرعون وقومه هذا في الدنيا هذه عقوبة في الدنيا عقوبة عاجلة وهناك عقوبة عاجلة يوم القيامة فكيف تتقون إن كفرتم كيف تتقون يا أمة محمد إن كفرتم برسولكم ما الذي يقيكم يوما ايان يوم القيامه فكيف تتقون ان كفرتم يوما ما الذي يقيكم منه يوما شديدا تشيب منه الولدان من شدة هوله وتتفطر السماوات من شدة هوله فكيف تستقون إن كفرتم يوما مفعول لتتقون يجعل الولدان الصغار شيبا تشيب رؤوسهم من شدة الهول تشيب رؤوس الأطفال من شدة الهول تضع كل ذا في حمل حملها من شدة الهول تتفطر السماوات الشداد تتفطر وتتشقق من شدة الهول السماء انفطر به كما قال جل وعلا إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت ويوم تشقق السماء بالغمام نزل الملائكة تنزيلا تتشقق السماوات تتفطر من شدة الهول في هذا اليوم السماء منفطر به أي بهذا اليوم منفطر به كان وعده مفعولا كان وعد الله جل وعلا مفعولا لا يتخلف أبدا لا بد من هذا اليوم الذي لا يفر ولا يفلق منه أحد سماء منفطر به كان وعده أي وعد الله جل وعلا مفعولا لا يتخلف إذا جاء وقته فلا يتخلف إذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ثم قال سبحانه وتعالى إن هذه تذكره هذه الآيات في هذه السورة أو في القرآن كل تذكرة تذكرة للناس موعظة تنبيه للناس إن هذه تذكرة يذكر الله بها عباده ليستعدوا لما أمامهم وليتبعوا رسولهم الذي لا نجاة لهم من هذا اليوم إلا باتباعه إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا من شاء الله جل وعلا جعل للعباد مشيئة اختيارا جعل لهم مشيئة واختيارا فهم يؤمنون باختيارهم ويكفرون باختيارهم يطيعون الله باختيارهم أو يعصونه باختيارهم ليس مجبرين. فهذا رد على الجبرية الذين يقولون العبد لا اختيار له ولا مشيئة له وهو مجبر على أعماله كالريشة في الهواء ولا لا اختيار للعباد. فلا العباد لهم مشيئة لهذا قال وما تشاءون إلا يشاء الله فأثبت لهم مشيئة لكنه ربطها بمشيئة الله سبحانه وتعالى فليس مشيئتهم واختيارهم منفردا عن مشيئة الله كما تقوله المعتذلة تجيل يقول ان الانسان يخلق فعل نفسه دون ان الله يقدر عليه ذلك انما هو يفعل هذا مستقلا وينكرون القدر ولذلك سموا بالقدريه هذا مذهب المعتزله والاول مذهب المرجئه فهم على طرفين قيم فالمرجئه سلبوا مشيئه العبد وجعلوه مجبرا والقدرية نفوا مشيئة الله وجعلوا العبد وجعلوا العبد يخلق فعل نفسه فغلوا في اثبات المشيئة للعبد غلوا في اثبات المشيئة للعبد وجعلوه مستقلا لا يرتبط من والقدر ومشيئة الله كلا القائدتين يقال من بهذا الأمر فمن شاء, فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً على طريق صحيح يوصله الى إلى الله جل وعلا وإلى جنته وهذا السبيل هو اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك سبيل يوصل إلى الجنة وينجي من عذاب الله غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف الذين يقولون الرسول للعوام ونحن وصلنا إلى الله ولسنا بحاجة للرسول وصلنا إلى الله عرفنا ما يقول غلاة الصوفية فلا نجاة من هذا اليوم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ثم إنه سبحانه وتعالى عاد إلى ما ذكر في أول السورة قم الليل إلا قليلا نصه وانقص منه قليلا أو زد عليه رتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل إيا شد وط أنواق ومقيلا وقد امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه فكان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام امتثلا أمر ربه وقام معه أصحابه يقتدون به حتى تعبت أقدامهم من قيام الليل رضي الله عنهم وارضاهم خفف الله عنهم في آخر السورة فنسخ ما كان في اولها نسخة تخفيف لان النسخ اقسام يكون النسخ الى اشد وقد يكون الى أخف قد يكون الى غير بدل النسخ اقسام في الاسلام فالله نسخ عنهم ما شق عليهم مما امر رسوله به في اول السوره قال سبحانه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك من أصحابه يقومون معه منهم من يقوم ثلثي الليل ومنهم من يقوم نصفه ومنهم من يقوم ثلثه ومنهم من ينقص من ذلك أنك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين نعرفهم الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقومون مثل ما يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليه ثم قال جل وعلا والله يقدر الليل والنهار الله جل وعلا جعل الليل له مقادير والنهار له مقادير ويختلف ذلك باختلاف فصول السنة فتاره يطول الليل ويقصر النهار وتارة يطول النهار ويقصر الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فالصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه شق عليهم تقدير النصف والثلثين والثلث لأن الليل يختلف اختلاف الوصول السنة فالله جل وعلا خفف ذلك على عنهم والله يكثر الليل والنهار علم ان لن تحصوه علم ان لن تحصوه ثلثي الليل وثل ونصفه وثلثه يشق هذا على الناس فوسع لهم وامرهم ان يقوموا ما تيسر من الليل بدون تقدير منهم من يكفر ومنهم من يقل ومنهم من يتوسط، فالله خفف عنه والله يقدر الليل والنهار عالما لم تحصوه، فتاب عليكم مما يحصل منكم من الإخلال يثلث الليل وثلث ونصف ونصفه وثلث كون شيء من الخلل عدم الانضباط تاب الله عليكم مع أنه أمر بأن يقوم ثلثي الليل ونصفه وثلثه فلما حصل شيء من الخلل وعدم الانضباط تاب الله عليه ما حصل من ذلك. فاقرؤوا ما تيسر من القران اقرؤوا ما تيسر من القران اي صلوا ما تيسر لكم من صلاه الليل والصلاه تسمى قرانا كما قال تعالى وقران الفجر اي صلاه الفجر ان قران الفجر كان مشهودا صلاه الفجر الصلاه تسمى قرانا علم أن سيكون منكم مرضى فقرأوا ما تيسر من القرآن أي ما تيسر لكم من الليل ولكن لا ينبغي للمسلم ان يترك قيام الليل نهائيا بل يجعل له نصيبا من قيام الليل يداوم عليه ولو قلب ولا يترك قيام الليل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ينام الليل ولا يقوم قال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه بال الشيطان في أذنه وقال صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه فالمسلم يجعل له نصيبا من قيام الليل ولو قل يداوم عليه ويختمه بالوتر فقره ما تيسر من القرآن علم سبحانه وتعالى أحوال الناس الله يعلم كل شيء عالما سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يفترون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله هذه اعذار هذه اعذار تعرض ليل للمسلمين لا يستطيعون معها قيام ثلثي الليل وأن نصف الليل وثلث الليل علمان سيكون منكم مرضى المريض لا يستطيع أنه يقوم من الليل بسبب المرض وكذلك يكون هناك مسافرون وآخرون يضربون في الأرض المسافرون المسافر شرع له قصر الصلاة تخفيفا عليه فلو انه حتم عليه قيام ثلثي الليل وثلث الليل ونصف الليل ما استطاع يسير في سفره فيقوم ما تيسر في سفره ويكتب الله للمريض ويكتب الله للمسافر ما كان يعمله صحيحا مقيما كما جاء بالحديث الصحيح، وآخرون يقاتلون هذا صنف ذال يقاتلون سبيل الله يجاهدون الكفار فلا يستطيعون قيام الليل خفف الله عنهم قال فقرى وما تيسر منه اقرأوا ما تيسر منه قوموا من الليل ما تيسر لكم وما يشق عليكم ويثقل عليكم تركوه اقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة ذريضة أقيموها الصلوات الخمس هذه لا أحد يتركها لا في مره ولا في سفر ولا في جهاد الصلاة الخمس لا تسقط عن المسلم ما دام فكره معه بل يصلي على حسب حاله الصلاة لا يتركها المسلم بحال من الأحوال ولكنه يصليها على حسب حاله صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا يجلاه إلى القبلة المسافر يصلي من الليل ما يتيسر له والمجاهد في سبيل الله كذلك صلي ما تيسر. له فقره ما تيسر منه واقيموا الصلاه الفريضه هذه لا تسقط بحال من الاحوال اقيموا الصلاه وآت الزكاه زكاه المال وهي فريضه وهي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي قرينه الصلاه في الذكر دائما فليس استبرعا من الإنسان إنما هي فريضة عليه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حق ليس تبرعا بل هو حق واجب عليه حق للسائل والمحروم في مالك يجب عليك ان تؤدي هذا الحق واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وأقرض الله قروا حسنا تصدقوا صدقه تطوع من اموالكم على المحتاجين وفي وجوه الخير قدموا من اموالكم ما تجدونه عند الله سبحانه وتعالى اقرضوا الله اصل القرض هو القطع يقول قرض الثوب بالمكراب اذا قطعه وسميت الصدقه قرضا لانها تقتطع من المال تقتطع من المال أقرض الله من اموالكم ارضا حسنا لا من فيه يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ارضا حسنا لا من فيه ولا رياء ولا طلبا لطمع الدنيا هذا هو القرض الحسن القرض يكون مع الله سبحانه وتعالى لأن الله يخلفه ويرده مثل ما يرد المقترض من الخلق يرد القرض الله جل وعلا يرد القرض على المقرب ومن هذا الوجه سمي قرضا أقرض الله قرضا حسنا فأنت حينما تقرض أو تتصدق على المحتاج إنما تقرض الله سبحانه وتعالى لأنك تجده عند الله ويخلفه الله عليك هذا مما يطمع المتصدق أنه يقرض الله وأن الله لا يضيع قرنهم بل يرده عليه عاجلاً وآجلاً وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين لا أن الله يقترض من حاجة إلى عباده وإنما يقترض منهم لمصلحتهم وإلا فإن الله غني عنهم والمال منين جاء أليس من الله المال من الله جل وعلا لكن هذا من فضله أنهم يعطيهم ويبتلوا منهم لأنفسهم وأما الله فهو أني عنهم ولهذا لما سمع بعض اليهود مثل هذه الآية قالوا إلا الله فقير ونحن اغنياء وهم يعلمون إن هذا الكلام انه باطل لكن يريدون ان يسخروا من القرآن ويسخروا من محمد صلى الله عليه وسلم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال وعيد من الله عز وجل فالله يقترب والمخلوق يقترب ايضا يقترب للحاجة والقرض عند بين الخرب هو أن يدفع مالا أن يدفع المقرض مالا لمن يقضي به حاجته ثم يرد بدله هذا هو القرض وفيه ثواب عظيم كونك تقرض المستأجرين. تسد حاجاتهم ويردون عليك قرضك هذا فيه فضل عظيم فمالك يرجع إليك ويرجع الثواب من الله سبحانه وتعالى لك هذا هو القرض بين المخلوقين ويقرض الله قرضا حسنا ثم قال جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ما تقدموا ما تقدموا أي شيء تقدمونه من الصدقات الواجبة والمستحبة ولو قل ولو شق تمرة ما تقدموا لأنفسكم كيف تقدموا لأنفسكم أنت إنما تقدم لنفسك فكيف تحرم نفسك وما تقدموا لأنفسكم من خير من خير عام من كل خير سواء كان خيرا ماليا أو غير ذلك من وجوه الخير أي خير تعمله من مال وغيره فانه لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تنسى القبلة الله قد كتبها لكم والله لا يضيع أجر المحسنين فلا تخف لا تخف على ما قدمت أنه يضيع أو ينسى أو انه لا ينفعك عند الله عز وجل لكن لكن عليك بالاخلاص النية والقصد تجنب الرؤيه والسمعه والقصد لغير الله عز وجل ان تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا خيرا مفعول لتجدوه والضمير الضمير هو الضمير المنفصل هو هذا ضمير الفصل ضمير الفصل يسمونه الذي يفرق بين الصفه هو الخبر هو خيرا ولذلك جاء منصوبا بعده لو كان مبتدا جاء مرفوعا هو خيرا مفعول لتجدوه تجدوه خيرا تجدوه عند الله خيرا خيرا مما أنفقتم دفعتم تجدوه مضاعفا تجدوه مضاعفا ضعفا كثيرا وأعظم اجرا أعظم اجرا من الله سبحانه وتعالى الحسنات.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 لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أزا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم قال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء والله غني حليم فعلى المسلم يحسن النيه ولا يحرم نفسه ويبخل على نفسه هو خيرا وأعظم اجرا ثم قال سبحانه وتعالى واستغفروا الله اطلبوا منه المغفره استغفروا الله اطلبوا منه المغفره عن اي شيء عن التفصيل لأن الإنسان مهما عمل من الأعمال يكون عنده تقصير لا يكمل كل الأعمال فالتقصير ملازم له يجبره بالاستغفار, يجبره بالاستغفار ما يحصل عنده من نقص وخالل والاستغفار وطلب المغفرة للذنوب والخطايا والسيئات ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم برجا ومن كل ويق مخرجا كما في الحديث يكفر الانسان من الاستغفار ولا يستعظم اعماله وما يؤديه من طاعات لا يستكفر هذا أو يستعظم هذا بل يعتبره قليلا من حق الله سبحانه وتعالى عليه ويجبر ذلك بالاستغفار، لأن حق الله عظيم مهما فعلت لم توفي حق الله في ولكن الله يغفر النقص والخلل لمن أحسن النية وأحسن العمل وفي هذا ان صلاة الليل تختم بالاستغفار تختم بالاستغفار كما قال جل وعلا والمستغفرين بالاسحار قال سبحانه إنهم كانوا قليلا من الليل إنهم كانوا قبل ذلك محسنين يعني اهل الجنه كانوا قبل ذلك محسنين يعني في الدنيا كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يقومون الليل يستغفرون لا بد من النفس ولا يرترون بأعمالهم أو يعجبون بها يستغفرون الله جل وعلا حتى بعد الفريضة الانسان لم صرف من الفريضة يستغفر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة استغفروا الله ثلاثة يقول استغفر الله استغفروا الله استغفروا الله وهو مستقبل القبلة قبل أن ينصرف بوجهه إلى الناس بعد المفروض حتى بعد الحج ثم أفيض من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فيؤتى بالاستغفار بعد العبادات لأن الإنسان لا يعجب بعمله أو يستكفر عمله بل يعتبر نفسه مقصرا دائما وابدا ويستغفر الله من هذا التقصير إن الله غفور رحيم استغفروه إنه غفور كثير المغفرة لمن استغفره رحيم بعباده يغفر لهم ولا يعاجلهم بالعقوبة فهو غفور رحيم سبحانه وتعالى هذا من أسمائه غفور كثير المغفرة رحيم كثير الرحمة من أسمائه سبحانه وتعالى والله جل وعلا يدعى بأسمائه ويثنى عليه بأسمائه وصفاته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ففي هذه السوره العظيمه عبر وعظات كما سبق وفيها مشروعيه صلاه الليل وهي واجبه على الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه في حق امته قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك من مقام محمود وهو سنه في حق أمته بعد اداء الفرائض الصلوات الفرائض تزودون من النوافل وليس قيام الليل واجبا على الأمة إنما الواجب عليهم الصلوات الخمس فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم سأله الأعرابي ما يجب عليه من الصلوات فبين له الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فليس هناك صلاه مفروضه الا الصلوات الخمس ما عداها فهو سنه وفيها كما ذكرنا ان الانسان لا يعجب بعمله ولا يستكثر عمله بل يحتقر عمله ولذلك يستغفر الله من النقص والخلل الذي يحصل الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى يوما يجعل الولدان شيبا هل يعني هذا أن الهم او هل يؤخذ من هذا أن الهم يتسبب بخروج الشيء في الدنيا أم أن هذا خاص بالآخرة فقط هل في الآية هل في الآخرة و اما الفزع في الدنيا والخوف في الدنيا فقد يحصل شيء منه من الشيخ بسبب الخوف الشديد والفزع الله عالم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مريم ابنة عمران اخت, أخت لموسى عليه الصلاة والسلام لا بينهما قرون من السنين موسى قبل موسى قبل بزمن طويل لكن اخت هارون قيل معناه انها اخته في الدين ان كان مراد هارون النبي اخي موسى فهي اخته في الدين وقيل هارون اخ لها اخ لها من النسب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل المزمل والمدثر تعد من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وهل تصح التسميه بهما لا اساتذتنا اسمعوا الرسول إنما معي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله مر معنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدمه ما الصحيح في كلمه تفطرت هل معناه تورمت او تشققت كلاهما تورمت وتشققت قدمه صلى الله عليه وسلم من قول قيامه جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقام معه خليفة بن اليمان رضي الله عنه صلي معه فبدأ بالبقرة فقال خليفة في نفسه يركع عند المئة ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى ختمها ثم قرأ سورة النساء كاملة ثم قرأ سورة آل عمران قرأ سورة آل عمران خمسة أجزاء وزيادة في ركعتين قال علي لقد هممت أن أجلس وأدعهم في ركعتين كيف صلاته في الليل كلها نعم صلاة الرسول لا يطيقها أحد عليه الصلاة والسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم وليس اقراءة هل ولا سرعة لا يقف عند كل آية يدعو, يدعو عند آية الرحمة ويستعيد عند آية العذاب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لحكم قيام الليل هل يختلف حكمه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا عليه دون غيره نعم هو واجب على الرسول ولكنه سنة في حق أمته كما ذكرنا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قيل معناه كفتاه عن قيام الليل فهل معنى ذلك أنه يكتب له اجر القائم؟ أنا لم أرى هذا الكلام من قيام الليل لكن المشهور كفتاه عن قراءة غيرهما في الورد يعني كفتاه في الورد عن قراءة غيرهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس الأمس أنه لم يصح قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر في مزدلفه وقد أشكل علي حديث ورد عن أم سلمة رضي الله عنها في إثبات قيامها في مزدلفة، فما الراجح في ذلك قيامها هي هكذا قيام ما نفينا أن أم سلمها وغيرها يقوم لكن نقول الرسول لم يثبت عنه بل نام إلى أن إلى نصبح، وقام وصلى الصبح في أول وقتها هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هذه السوره انزلت في مكه ولكن القتال قد شرع في المدينة وقد ورد في هذه السوره واخرون يقاتلون في سبيل الله فكيف ذلك في المستقبل يعني هذا في المستقبل لان الله يقول علم يقول علم ان سيكون منكم سيكون يعني في المستقبل منكم مرضى واخرون يضربون في الارض واخرون يقاتلون في سبيل الله هذا في المستقبل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن هل هذا عام لتلاوه القرآن دون الصلاه هذا في الصلاة لا ينزل في الصلاة قراءة القرآن في الصلاة أما قراءة القرآن في هذه الصلاة فالإنسان مخير يقرأ ما شاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين قوله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وضينا قوله ولقد يسرنا القران للذكر تقيل في أوامره ونواهيه والعمل به وهو ميسر للحفظ والتلاوة ميسر للحفظ والتلاوة والتعلم تدبر لكن ثقيل من جهة أوامره ونواهيه والعمل به وما فيه من الوعد والوعيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التصدق أو صله الرحم بنية أن يزيدني أن يزيدني الله من الرزق وأن يطول عمري يعد من الشرك إلا ما هو من الشرك بس لا تقتصر على هذا إذا اقتصرت على هذا فلا يجوز لأنك تريد الدنيا أما أنك تريد المعنى معنى الزيادة في العمر والبركة في المال مع إرادة وجه الله سبحانه وتعالى فلا مانح يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله ما الأطول مدة هل هو أدنى من ثلثين الليل أو نصف الليل أدنى من ثلثين الليل يدخل فيها النصف لأن النصف دون الثلثين نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول لدي ذنوب كثيرة وأكثر من الاستغفار ولكني أرجع لهذه الذنوب مرة أخرى فقيل إن هذا استغفار الكذابين وأن الأحسن أن تتركه لأنه استغفار مع إصرار على الذنب وهذا يعد استهزاع فهل هذا الكلام لا لا لا هل لك الكلام هذا لو والعياذ بالله يقمت من رحمة الله هذا يقمت من رحمة الله لا اكثر من الاستغفار وتب الى الله كل ما اذنبت تتوب ولا تقول انا عصيت من قبل ورجعت تب مره ثانيه وثالثه ومئة وألف الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم من يغفر الذنوب الا الله أخشى أن يكون هذا مثل الذي قال لاخيه والله لا يغفر الله لفلان قال الله من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحتطت عملك ايتكلم الانسان بجهل لا يتكلم في هذه الأمور الا اهل العلم اما انسان جاهل وعنده غيره وعنده دينا ما يتكلم بدون علم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى واقرض الله قرضا حسنا هل تشمل هذه الايه الصدقه وقرض هل تشمل هل تشمل الصدقة وقرض المخلوقين وهو الدين وهل يستدل بها كل ما فيه إحسان من الصدقه واقراض المحتاجين كله من اقراض الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله موسى عليه الصلاة والسلام هو اول انبياء بني اسرائيل فكيف يجمع بين هذا وبين ما ذكره الله سبحانه بأن يوسف عليه السلام قبل موسى بقوله ولقد جاءكم يوسف من قبله بالبينات يوسف نبي وأما موسى فهو رسول أول رسل بني إسرائيل الرسول يقال له نبي ايضا نعم الشيخ الله أنا أقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة نعم أنا أقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة وأصلي ما كتب الله لي ثم أوتر بثلاث وبعض الأيام أقوم وقد تبقى على الأذان خمس دقائق فأوتر بثلاث وبعض الأيام أوتر بواحدة أثناء وقت الأذان هل هذا الفعل صحيح؟ ويعتبر هذا الوتر قياما للليل إذا اقتصر عليه أحدنا؟ هذا أقل قيام أقل شيء قيام الليل إلى باق الوقت خشيت أن يطلع الفجر توتر بواحد وإذا كان فيه متسع تزيد أدنى الكمال ثلاث وعلاه إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة أما إذا أذن وقد أذن على التوقيت فلا توتر لأنه خرج الوقت خرج وقت الوتر تقبيض النهار. تطوي في النهار ضحى تشفعه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما افضل صيغه للاستغفار استغفر الله استغفر الله سيد الاستغفار كما جاء في الصحيح اللهم انت ربي وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوه لك أبو بنعمتك علي وابوه بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أن هذا سيد الاستغفار نعم يقول فضيله الشيخ صفتكم الله هل هناك فرق بين الاستغفار وبين التوبة وهل للإنسان أن يقتصر على احدهما توبة هي الرجوع من عن الذنب توبة من التوبة والرجوع والانابه التوبة والعنابة معناهما الرجوع عن الذنب إلى الطاعة والاستغفار تستغفر الله أن يغفر لك شيئا مضى شيء مضى من أعمالك السيئه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن الاستدلال بقوله سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن على قراءة مقطع من وسط السورة في الصلاة سواء كان يقول هذا في الصلاة الجهرية وفي غيرها علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من أوائل السور إما أن يكملها وإما أن لا يكملها ما كان يقرأ من اوساط السور ولا من اواخر السور كما قال ابن القيم إلا في ركعتي الهجر يعني الراتبة قد قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران قال والمناسبة أن قولوا آمنا بالله هذه بتوحيد الربوبيه وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة لا نعبد إلا الله هذا التوحيد الوهبي نعم وما عدا ذلك ما كان يقرأ من نشاط السور واواخر السور نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله متى يكون الاستغفار في قيام الليل هل هو بعد انتهاء القيام أم يكون في أثناء دعاء القنوت كلهم لكن يختم يختم القيام اذا انتهى من القيام يستغفر الله يستغل بالاستغفار نعم يقول فضيله الشيخ الله هل يجوز للإنسان أن يتصدق مع ان عليه ديون لا صدقه التي تجحف بالديون لا اما يسيرة يسيره اعطاء سائل شيء من الصدقه يسيره لا بس لكن الذي يجحف بالمال وضايق الديون لا الديون عزم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الاعمال التي تبلغ العبد أن يكون وليا من اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون الله بين من هم أولياء الذين امنوا وكانوا يتقون فكل كل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم اليهود لما بعث الله عيسى بن مريم هل يلزمهم أن يتبعوه وأن من بقي على دين موسى ولم يتبع عيسى يعد كافرا نعم من كفر بنبي من الأنبياء هو كافر بالجميع حتى النبي الذي يزعم أنه يؤمن به من كفر بعيسى فهو كافر بموسى بلا شك كما أن من كفر بمحمد فهو كافر بجميع الأنبياء والمسلين الانبياء يجد الإيمان بهم جميعا لا يستثنى منهم أحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع السبابة في الجلسة بين السجدتين لا أعرف لهذا اصلا هذا في التشهد حينما يأتي لفظ الجلالة في التشهد أما بين السيدتين ما اعرف هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ابلاغ, إبلاغ الرساله والاقناع ام ان عليه فقط الابلاغ ليس المراد بالاقناع الإقناع هذا من الله جل وعلا عليك الابلاغ من عليك الا البلاغ عما كونه يقتنع ولا لا يقتنع الذي يريد الحق يبي يقتنع بلا شك لا شك أن الذي يريد الحق أنه يقتنع بالبلاء أما الذي يريد العناد والإصرار على ما هو عليه قال لا حيلة فيه إنك لا تهدي من أحببك ولكن الله يهدي من يشاء نعم يقول فضيله الشريف وفقكم الله إذا ضل الإنسان عن الحق وقال إن نيته حسنة وصافية فهل يصح قوله هذا؟ لا ما تكفي النيه مع اساءه العمل والاخلال بالطاعه ما تكفي النيه نعم ويقول هل يمكن ان يرد عليه بان نقول ان النصارى نيتهم حسنه وصافيه ومع هذا اصبحوا ضالين لا نقول النصارى ولا فلان ولا علان نقول لا بد من لا بد من الاخلاص والاتباع لا بد من أمرين الاخلاص لله واتباع في الحق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه كانت تصوم صيام نذر فوطئها زوجها ناسيا انها صائمه وطاوعته كذلك نسيانا فماذا عليها إذا كانت ناسية فالأخي حرج عليه لكن يبطل صيامها أما إن كانت متعملة قد فعلت محرما عليها التوبة والاستغفار. قال الفقهاء من دخل في فرم حر وسع حرم قطعه فإذا دخلت في صوم كفار أو صوم ندر أو صوم قضاء رمضان يجب عليها اتمام اليوم ولا يجوز لها ان تفطر نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هذه مدرسه تقول هل يجوز لمدرسه تحفيظ قران أن تضع لوحه أمام الطالبات وتقسمهم إلى مجموعات وتقول إن أفضل مجموعه نضع لها نقطه وقصدها من ذلك تشجيعهم حتى يتنافسوا في الحفظ فهل هذا أمر مشروع تقول هل يجوز لمدرسة تحفيظ القرآن أن تضع لوحة أمام الطالبات ثم تقسمهم إلى مجموعات وتقول إن أفضل مجموعة نضع لها نقطة وقصدها في ذلك تشجيعهم حتى يتنافسوا في الحفظ فهل هذا الفعل مشروع تقول المدرس يعمل بالنظام يعمل بالنظام نظام التعليم ولا يخالفه ويبتكر أشياء من عنده لأن هذا يكثر فيه الاقتراحات يكثر فيها التوجهات فهو يلتزم بالنظام ما لم يخالف الشرع. نعم. فضيلة الشيخ من الله يقول يقول الأصوليون يقول الأصوليون إن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لكن عند أهل السنة والجماعة أن هذا يكون بالمعنى وليس من طريق ذات اللفظ وليس من طريق ذات اللفظ يقول ما المراد بقولهم بالمعنى وليس من ذات من لازم يعني يلزم من الأمر بالشيء يلزم منه النهي عمد الدنيا نقول لبعض الوصولين ما هو قول الرسولين كلهم يخلال فارغ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليجوز أن نقول لأحد بعين قد قتل في الجهاد إنه شهيد أو يكون ذلك على العموم الشهيد ما من بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من بينه الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أن يقاتل لإعلاء فلمة الله عز وجل ويخلص النيه لله عز وجل في جهاده إذا قتل في المعركة فهو شهيد ونحن لا نجزم لأحد بالشهادة إلا بدليل أما من غير دليل فنحن نرجو له الشهادة ولا نجزم ما نجزم للشهاده لأحد إلا بدليل الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمجاهدين في سبيل الله أنهم شهداء إذا قتلوا في المعركه نعم يقول حضيرة الشيخ وفقكم الله أنا عامل في إحدى الورش وألبس البنطال أثناء العمل فهل يجوز لي أن أصلي فيه؟ <تصفيق> الأحسن انك ما تصلي فيه لأنه يضيق ويمنعك من تصرف الجلوس كما ينبغ سجود وهو يضايقك وأيضا أنك يبين أحجام الجسم تقاطيع البدن أحسن انك تصلي في ثوب فظهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قرأ الإمام قوله سبحانه ليس الله بأحكم الحاكمين هل يشرع للمأموم أن يقول بلى لا دليل على هذا ما في دليل يذكره بعض الناس لكن ما في دليل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستياك اثناء خطبه الجمعه حركه الاستياك حركه لا يجوز الحركه وقت الخطبه اي ولا يتحرك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله رجل يريد أن يبيع على آخر سيارته بثلاثين ألف ريال ويقول ان أحضرت المبلغ بعد شهر فإني أزيد عليك ألف ريال وكلما تأخرت شهرا زدت عليك ألف ريال فما حكم هذا البيع هذا رب الجاهلية هذا رب الجاهلية الزيادة من أجل تأخير الدين الحال يؤخر ويزاد هذا لبى الجاهلين لبى يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مبتعث ومعه أسرته والدولة تعطيه, والدولة تعطيه عن كل فرد مرتبا شهريا وهو يريد الآن أن يردهم إلى البلاد فهل له أن يأخذ هذه النفقه ويرسلها لهم في بلده مع العلم أنه ليس لهم من ينفق عليهم هنا والله يتبع النظام الابتعاد له نظام وليس ما فيه ابتعاد ليت الله يريح المسلمين من هذا الابتعاد يوم التغريب وخطر لكن ما يعمل شيء لموجب النظام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من اقترض من شخص مالا ثم سافر ذلك الشخص نعم من اقترض من شخص مالا نعم. ثم سافر ذلك الشخص ولا يدري عن مكانه فماذا يفعل بذلك الدين لا يستعجل يحتفظ بالدين ويثبته عنده وينتظر صاحبه متى جاء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في سجود التلاوة هل الذي يسجد هو القارئ فقط أم يسجد المستمعون ايضا يسجد القارئ والمستمع دون السامع. قال ما قصد الاستماع هذا لا يسجد أما الذي يستمع قصد الاستماع فهو يسجد تبعا للقارئ نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله هل يجوز لي ان اعمل في مركز تدريب مدربا وقد يأتي, وقد ياتي للتدريب من يعمل في بنك محرم فاقوم بتدريبه نعم هل يجوز لي ان اعمل في مركز تدريب وقد مدربا وقد يأتي, وقد يأتي للتدريب من يعمل في بنك محرم فأقوم بتدريبه تدربه مع النصيحة تنصحه عن العمل بالبنك تنصحه عن ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وتدربه لعل الله يرنيه عن الدنك علي يتدرب ويصير عندها خبرة ويرتفع عني بنك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار لإكمال الدراسات في الطب البشري لعدم توفر التطور والخبرة في بلادنا الإسلامية أحجار أنه إذا كان بالمسلمين حاجة إلى تخصص من التخصصات ولا يوجد في بلاد المسلمين فله ان يسافر الى بلاد الكفار لتحصيل هذا التخصص لاجل ينفع المسلمين به لكن مع التمسك بدينه واظهار دينه وعدم المساومه على دينه والخوف من الفتنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا اعمل مندوب بيع بي ادوات تجميل ومن ضمن هذه الأدوات أظافر ورموش صناعية. لا ما يجوز. لا يجوز لعالم الأشياء. الرموش والاظافر لا يجوز، فلا تبعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله هل إذا صلى الرجل في البيت وصلت خلفه زوجته أو أخته أو أحد من محارمه، هل تعتبر هذه صلاة جماعة؟ لا. لكن تعتبر متابعة. المرأة تتابعه في صلاته ولا اعتبرها جماعه ما تنعقد الجماعة للمرأة؟ مرأي الشرق للجماعة رجلان ثابتان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أعمل نائبا للمدير وعند تفقدي للعمل أجد تقصيرا من بعض العاملين نعم أعمل نائبا للمدير وعند تفقدي للعمل أجد تقصيرا من بعض العاملين أو أنهم يخرجون أثناء العمل سؤاله هل عندما أخبر المدير بذلك يعتبر هذا من النميمة المحرمة؟ هذا من النصيحة ما هو من النميمة؟ هذا من النصيحة أنك تخبر المسؤول عن المقصرين والمتلاعبين بالعمل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك اختلاف بين مشيئه الله وبين مشيئة العبد مشيئه الله لا بد منها لا بد ان تقع أما مشيئه العبد فقد تقع وقد لا تقع نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله انا مدرس واقوم بامامه الطلاب والمدرسين في صلاة الظهر في المدرسة ونحن نصلي بمجرد دخول الوقت وأنا أنويها نافلة وأنا أنويها نافلة ثم إذا خرجت من المدرسة ذهبت إلى مسجد قريب وصليت هناك ونويتها فريضة فعلي صحيح؟ لا الأولى هي الفريضة <تصفيق> <الهريضة> والثانية نافلة <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حضر أطفال صغار إلى المسجد للصلاة وجلسوا في روضة المسجد فقام أحد الجماعة بأرجاعهم إلى الصف الثاني فعله هذا جائز إذا كانوا مميزين فصح منهم الصلاة فلا يجوز قامتهم من مكانهم لكن بالإمكان أن يفرق بينهم لأن لا يحصل منهم لعب يفرق بينهم يكون رجل بينهم أو رجال بينهم ولا يطردون من الروضة وهم متقدمون إليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح أن فضيلتكم يفتي بأن جعل الثوب إلى نصف الساق أن هذا من لباس الشهرة نعم, نعم أقول هذا إذا كان البلد يلبسون إلى الكعب فأنت لا تلبس إلى نصف الساق لأن هذا شهر أما إذا كانوا كلهم يلبسون الى نصف الساق فانت تعمل مثله لا تخالف المجتمع في امر مباح لان اللباس الى الكعب هذا امر مباح كيف تخالفهم تشتهر بينهم وينظرون لك نظر ريبه واستغراب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله املك محلا للمواد الغذائية، نعم. فهل يجوز لي أن اخذ مبلغا شهريا ثابتا؟ املك أملك محلا للمواد الغذائية، نعم. فهل يجوز لي أن اخذ مبلغا شهريا ثابتا من العامل أي أجرة عليه أو أي أجره عليه؟ أعد السؤال. يقول أملك محلا للمواد الغذائية، فهل يجوز لي أن اخذ مبلغا شهريا ثابتا من العامل أي وأجره عليه لا لا يجوز هذا العامل انما استقدم للعمل فقط فلا يجوز انه يبيع ويشتري هو ممنوع هذا نعم انسان الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على محمد على اله وصحبه